وإذ بَتَلَ طَرَاهِيمَ وَقُمْ بِثِيلَاثٍ فَأَتَمَّنَ قَالَ جَاعِكَ لِلنَّاسِ هُنَالِكَ قَالَ وَجْهُهُمُ قَالَ لَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَإِذْ جعلنا الْبَيْتَ نِعْمَ أَمْرُهُ وَالسَّهِرُ وَالسَّهَرُ مِنْ بَقَاءِ إِبَاحَةٍ قَلَّ وَعَادِمًا مَا والعافتين والرفك عثمون وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا ثلثا آمنا واردق, أهله واردق أهله من السموات من منهم من بالله واليوم وَلَا مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَخْضِرْهُ إِلَى عَذَابٍ نَّاكِثٍ ثُمَّ أَخْضِرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم ربنا وجعلنا مكل للمجد لك فيتنا امه مكنه لك وانا وأرنا من أنكنا تبع وتب علينا إنك أنت كوابرٌ ربنا وبعث مرسلا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغرب عن ملك المراهيم إلا من كتها نفته ولقد اشخفيناه في الدنيا وإنه في الآخرز قال له ربُّه أسلم قال ألم تُلِي ربي العالمين إن قال له ربُّه أسلم قال ألم آبَا إِبْرَاهِيمَ بَنِي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِنَّ اللَّهَ قَضَى لَكُمْ إِنَّ غَدًا لَّسَوْفَ يُعْطِيكُمْ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا, قالوا نعبد الهك واله اباك قُلْ مَنْ أَنشَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إلك أمة قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا تسبت ما كانوا يعملون وقالوا كون مهودا أو نصارا فاهتدوا قل بل ملة إبراهيم وما كان من الشهدين قولوا آمنا بالله وما أنفل إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِنَّا إِلَىٰ إِحْدَىٰ طَائِرٍ قُبَّةٌ وَالْأَبْطَالُ وَمَا أُتِيَ مُنْتَوَىٰكَا وَمَا أُوتِيَ نَكِيمٌ وَمَا أُتِيَ مُتَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَانْتَقِبْ بَيْنَهُمْ وَنَحْنُ مُقْتِنُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فقد وَإِنْ دَاوَلُوا لَوْ كَانَ مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَنفِقْ كِفْلَ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ باغَى وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً أَمْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ثِبَرَةً وَنَحْنُ لَهُ قُلْ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ Or will it be Ub изменения And Israel and Ishmael And todos os osis So there shall be 소량s of peace And the من الله ومن الله بغاطل عما تعملون إذ فأمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا عما كانوا يعملون